أصنعوا الفلك وكلما مروا عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارد النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مِعَهُ إِلَّا قَلِيلٌ وَقَالَ اَرْكَبُوا فِيهَا بِاسْمِ اللَّهِ مَجْرِيهَا وَمُرْسَاهَا وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزن يا بني يركب معنا يا بني الصيّن من المال، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا مرحّم، وحان بينهم الموج فكان من وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعد